book 2 يا bhai 50 50 swimming pool lo film asbah fi al masbah ee roju chala veediga undi al jaw har al youm al jaw har al youm مانن سويمنج بول كي 벨다마 هل نذهب الى المسبح هل نذهب الى المسبح ميكو ييت كوتالني وندا هل ترغب في الذهاب للسباحه هل ترغب في الذهاب للسباحه مي ودا توندو وندا هل معك منشفه هل معك منشفه మీకు ఈత కొట్టడం వచ్చా هل تستطيع السباحه هل تستطيع السباحه ميك ا دايڤ تشيدم واتشا هل تستطيع الغطس هل تستطيع الغطس ميكو نيلا لوك دوكدم واتشا هل تستطيع القفز في الماء هل تستطيع القفز في الماء ఈత కొట్టేటప్పుడు ధరించే అద్దాలు ఎక్కడ ఉన్నాయి نيلو لوتوغا اونايا هل الماء عميق هل الماء عميق نيلو سوبراнга اونايا هل الماء نظيف هل الماء نظيف نيلو غورووتشاغا اونايا هل الماء دافئ هل الماء دافئ నేను గడ్డకట్టుకుపోతున్నాను ఇప్పుడు నేను బయటకు వస్తున్నాను